وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا في الارض مرتين ولا تعنوا علوا كبيرا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 ثُمَّ ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ أَوَّلَ الْآخِرَةِ الْيَسُومُ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 نهار مبصعة لتبتقو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فالصلّاه تفصلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن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 كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا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 اِن تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا وَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَبْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ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 أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا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 وَقُلْ لِعِبَادٍ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنٍ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُّبِيْنًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعْذِبُهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إلَّا أن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 إِلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِكَ نَذُرِيَتَهُ قَلِيلًا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 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا وإن كادون لا يفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذ لتخذوك قليلا ولو لا ثبتنا كل قد كت تتركن إليهم شيئا قليلا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 رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤسف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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُنَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْتَ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 تبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسراء إِلَى إِذْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَٰؤُلَاءِ يا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا